book 2 43 43 340 جنت پردرشن سالا بدا في حديقه الحيوان في حديقه الحيوان جنت پردرشن سالا اكدوندي تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان جيرافو اكد اوناي هنالك الزرافات هنالك الزرافات بالو كالو اكد اوناي اين الدبابه اين الدبب يينغلو اكد اوناي اين الفيال اين الفيلة؟ طعاملو اكد اوناي اين الحيات؟ اين الحيات؟ سمحالو اكد اوناي اين الاسود؟ اين الاسود؟ نا ودا كاميرا اوندي معي كاميرات صور معي كاميرا صور నా వద్ద వీడియో కెమెరా కూడా ఉంది. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. బ్యాటరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? اين توجد بطاريه؟ اين توجد بطاريه؟ పెంగ్విన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? اين طيور البطريق؟ اين طيور البطريق؟ كڠارو ايكد اوناي اين الكنغر اين الكنغر رينولو ايكد اوناي اين وحيد القرن اين وحيد القرن مرغو غدي ايكد اوندي اين توجد دوره مياه حمام اين توجد دوره المياه అక్కడ ఒక క్యాఫే ఉంది ఒంటెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి గొరిల్లాలు జీబ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి اين الغوريلاات والحمور الوحشيه اين الغوريلاات والحمور الوحشيه بولولو مسلو اكد اوناي اين النمور والتماسيح اين النمور والتماسيح